مر إبراهيم بن أدهم رحمه الله بسوق البصرة فاجتمع الناس إليه وقالوا يا أبا إسحاق ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا فقال لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء قالوا وما هي يا أبا إسحاق فقال الأول أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه والثاني زعمتم أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تركتم سنته والثالث أنكم قرأتم القرآن ولم تعملوا به والرابع أكلتم نعمة الله ولم تؤدوا شكرها والخامس قلتم أن الشيطان عدوكم ووافقتموه وأطعتموه والسادس قلتم أن الجنة حق فلم تعملوا لها والسابع قلتم أن النار حق ولم تهربوا منها والثامن قلتم أن الموت حق فلم تستعدوا له والتاسع انتبهتم من النوم واشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم والعاشر دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم ولم تتعظوا بهم نعم أحبة الكرام هذه والله من أعظم أسباب الغفلة وقسوة القلوب وعدم إجابة الدعاء والغرق في الذنوب والمعاصي والآثام وعدم التأثر بالمواعظ والنصائح والتذكير وكذلك تسويف التوبة وتأجيلها وطول الأمل فالله الله أحبتي أن نحاسب أنفسنا في هذه الأمور العشرة ونصلح القلوب ونصلح الأعمال والله الله بالعودة إلى الله ومحاسبة النفس والتوبة النصوح أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد